على أقراب الناس والأبعاد لحي دارة الفضل دون الوارى لحي دارة الفضل دون الوارى على أقراب الناس والأبعاد فَدِنْ بِمَا حَبَّاتِهِ إِنَّا مَانْ يَدِنْ بِمَا حَبَّاتِهِ يَرْشُدِي لحي دارة الفضل دون الوراء على أقرب الناس اخو المصطفى وخادين الهدا اخو المصطفى وخادين الهدا وهادي البارياتي والمهتدي اذا ما دجت المشكلات جل دجى الاسود يحيى ذره الفضل دون الورى على اقرب الناس والابعاد وحسبكم من فضله انه وحسبكم من غير المهيمين لم يسجودي وأن مان المصطفى صنوه لفي ذروات شارف الأتلادي لحي دارة الفضل دون الوراء أبلي يا من فزادون الوراء الوراء بناص الإمامات من أحمدي حباه الإمامات من بعده بَعْدَهُ وَكَمَا نَامِنا في فِي مَشَادِي حَيَّ دَوَرَتَ الفَضْلُ دُونَ الوَضَا الوَضَا عَدا وَنَافْسُ الرَّاسُولِ بِنَاصِ الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَمَنْ نَفْسُكَ الصَّاحِبِ الْأَبْعَادِ وَمَنْ نَامْ فِي مَرْقَدِ الْمُصْطَفَى الْمُصْطَفَى وَعَيْنُ أُولِي الْغَادْرِ لَمْ تَرْقُدِي اي دارت الفضل دون الوالا على اقرب الناس والافعالك وعمر غدا تداع لللقا لللقا اتيم لا هو ابينوا لنا وليكم ايناني اني اضل حق ابلغ للمهتدي حي دوره الفضل دونا وضا على اطلب الناس والابعد وأنكرتم من سنى فضله, فضله ضياء آنافا على الفرقادي ولها عارى لي الشمس إن أنكرت, أنكرت سنى ضوئها موقلة الأرمادي حي دارة الفضل دون الوراء على أقراب الناس والأبعاد